يقول البعض إن وضع الإصبع في الأذن يبطل الصوم فهل هذا صحيح؟ وما الحكم في وضع النقط الطبية في الأذن؟ وإذا كان المسلم الصائم في نهار رمضان وكان الجو حارا لا يطاق واغتسل بالماء اتقاءا لحرارة الجو فهل هذا يفسد صومه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن الفقهاء ذهبوا مذاهب شتى في تفسير الأكل والشرب ثم فرعوا على ذلك تفريعات متعددة والمتتبع لأقوالهم يرى أن معظمها مبني على اصطلاحات ومفاهيم حافظت في نظرهم على الشكل الذي يتحقق به الأكل والشرب المبطلان للصوم دون الاهتمام بالحكمة المقصودة من الصيام وهي كف النفس عن أسباب وجودها الشخصي والنوعي مدة من الزمان ليقوى سلطان العقل عليها ولتصمد إرادته أمام المغريات والشهوات وليتحقق معنى قوله تعالى لعلكم تتقون فقالوا إن الأكل والشرب يتحققان بدخول أي شيء إلى الجوف واختلفوا في هذا الشيء هل هو عام أو خاص بما فيه غذاء وما فيه تلبية لشهوة النفس، كما اختلفوا في المراد بالجوف، هل هو المعدة التي تتلقى الأكل والشرب، أو هو ما استثر من جسم الإنسان عند النظر إليه، أو هو ما يحيل الغذاء والدواء؟ وترتب على ذلك أن بعضهم قال إن إدخال الإصبع في الأذن يبطل الصوت. لأنه أكل أو في معنى الأكل في الوقت الذي يقولون فيه لو وصل الغذاء إلى الجسم وتقوى به عن طريق غير مفتوح بالطبع كالإبر الحديثة لا يبطل الصوت ويجيء آخرون فيقولون لو وصل دهن الشعر إلى الحلق من خلال المسام بطل الصوت مع أنه وصل من منفذ غير طبيعي في الوقت الذي يقولون فيه إدخال حقنة في الإحليل لا يفسر الصوم مع أن الإحليل منفذ مفتوح وفي إهمال مراعاة الحكمة في الصوم وإطلاق الأكل على ما يشمل ما هو بعيد عن معناه لغة وعرفا جاءت الأحكام المختلفة ولهذا أقول لا يبطل الصوم بوضع الإصبع في الأذن أو تنظيفها بقطمة أو بمحلول لأن الطبلة لا تسمح بوجود أو بوصول شيء من ذلك إلى داخل الدماغ والدماغ ليس عضوا يتلقى غذاء يستفيد منه الجسم وكذلك ترطيب الجسم بالماء البارد أو ترطيب الفم بالمضمضه لا يفسد الصوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح على أن الترطيب ليس فيه دخول الماء إلى الجوف بل هو لمنع العرق الخارج لتلطيف حرارة الجد وإبقائه لحاجة الجسم إليه في التقليل من الشعور بالعطش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بعد الفجر وهو صائم والله أعلم